لآن لا آل آل القرآن الله ربك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الا وَجُهَ مَا عَنِتُمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عقوا عليكم الأنام لمن الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وإذ غدرت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان إنكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدرون وأنتم أدلله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إتقول للمؤمنين إليه يكفئكم أي يمدكم ربكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزليين ما لا يتصبّر ويتتق ويتوكم يا فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائمين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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا لا تأكلوا الربا اضاعفا من واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول تروحون وسارعوا إلى مغفرة من رضيكم وسارعوا إلى مغفرة من رضيهم وجن وجنّة عرضها السماوات والأرض. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّتًا لِلْمُتَّقِينَ وعدة للمتقين الذين ينقتون في الصلاة، الذين ينقتون في الصلاة والصلاة، والكاظمين الغير والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أظلموا أنفسهم، أظلموا أنفسهم ذكروا، ذكروا. فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا في فيها ونعمة أجر العاملين قد خلت من العقد لكم سنم فسيروا في الأرض فانظروا فاضرو كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى ومواعظه وهدى وموعظة للمتقين